حاشعة أبطارهم سوهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدعني ومن يكذب بهذا الحديث تنتدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدمتين وأملي لهم إن كيدي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكسبون فاصدر لحكم ربك ولا تكن كصاحب التوت إذ نادى وهو مكبوم لولا أن داركه نعمة للربه لنفذ للعراء وهو مدموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذنقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق تما الحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد ذي القارعه فأما تمود فأهلكوا بالطاقية وأما عاد فأهلكوا بريح طرصر عاتية تخرها عليهم سبع ليال وتمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من باقية